بيت السادس اظن السادس بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تبارك الله عليه واله وسلم اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والمسلمين اما بعد فهذه قراءه في كتاب المنظومه الحاديه لابن تبي دامود التجي الثاني رحمه الله على شيخنا علي بن عبد العزيز حفظه الله, الله تعالى ام طار بن ظني رحمه الله وقل يتجلى الله للخلق جره كما البدر لا يخفى وربك اوضح ليس مولودا نعم بعدك وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح نعم اكمل وقد ينكر الجهمي هذا وعيدنا بمن استاق ما قلنا حديث مضرح رواه جرير عن ما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح في ذاك فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح, في تنجح في الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم اما بعد قال الامام ابن ابي داود رحمه الله تعالى في حقيته وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقال هذا البيت بعد قوله وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يخفى وربك اوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي ايضا الى عقال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح جاء هذا البيت الذي يتكلم عن ذات الله عز وجل بين بيتين يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى فهذا البيت يتكلم عن الذات وليس بمولود وليس بوالد وذكر اخص صفات المخلوق فكل مخلوق اما ان يكون مولودا واما ان يكون والدا قال شيخنا وهذا يدل على انه كما ان الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته فكما ان ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين فكذا صفاته لا تماثل صفات المخلوق هذا افضل ما قيل في ورود هذا البيت في هذا الموضع انه كما ان الذات لا كذوات المخلوقين فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوق وانت شابهت في الاسم الله عز وجل له سم والمخلوق له سم الله له جل وعلا الله له بصر ويرى والمخلوق كذلك ولكن كل هذا في اطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما ان ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوقين وان تشابهت في الاسماء ولذلك اهل السنه ينفون التمثيل ام التشبيه ينفون التمثيل لي ولما لان التمثيل مطابقه في اصل الصفه وكمال الصف اما التشبيه فقد يكون هناك موافقه في اصل الصفه ولا يوجد موافقه في تمام الصف ولذلك فان المنفيه في القران ما هو التمثيل قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك كان من تحقيقات شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيميه رحمه الله في كتابي رسالتي الواسطيه قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه وما اطلقه بعض علماء السنه من قول في توحيد الاسماء والصفات من غير تشبيه يعنون به التنفي الذي هو المطابقه في اصل الصفه وتمام الصفه فهذا البيت استشكل بعض العلماء وجوده في هذا المكان لانه يتكلم عن الذات وما قبله عليه الصمد وما قبله وما بعده يتكلم عن الصفات ولكن لا دير فقد خرج ذلك علماؤنا لانه كما ان الذات لا كذوات المخلوقين فكذلك الصفات ليست كصفات المخلوق وهذا ايضا فيه الرد على من اثبت الولد لله عز وجل وهم النصارى واليهود فالنصارى قالوا عيسى ابن الله واليهود قالوا عزير ابن الله كما قال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون فنسبوا لله الولد فقال ابن ابي داود رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد فيه الرد على اعداء الله اليهود واعداء الله النصارى الذين نسبوا الولد لله تبارك وتعالى والله جل وعلا قال فلا تضربوا لله الامثال لا صح ضرب النظير والمثيل والند لله تبارك وتعالى ولذلك فانما نتخذ مع الله جل وعلا نداً وساوى بينه وبين الله عز وجل في النديه فهذا مشرك قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الى ان قال سبحانه وما هم بخارجين من النار فاتخاذ الند مع الله والند هو الشبيه والشريك والنظير اتخاذه مع الله عز وجل هذا قد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة اتخاذ الند المخرج من الملة أن يساوي بين الند وبين الله عز وجل في الخوف أو الرجاء أو المحبة أو غيرها أو يفضل الند عن الله عز وجل وهذا هو المذكور في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الى ان قال وما هم بخارجين من النار والذي لا يخلو من النار من هو الكافر لان الموحد حتى وان دخل النار فانه لا يخلد فيها ابدا باجماع علماء السلف كلافا للخوارج والمعتزله الذين ينفون والشفاعه وخروج عصاه الموحدين من النار فعند الخوارج والمعتزله من دخل النار سواء كان موحدا ام مشريكا فانه لا يخرج منها ابدا ولما اعتقدوا هذه العقيده الفاسده عملوا الى احاديث التي هي في الصحيحين في اعلى مراتب الصحه احاديث الشفاعه وانكروها وردوها والعيا بالله تعالى وهذا هو حال كل مبتدع إذا أصل قاعدة مخالفة بالكتاب والسنة فإنه يعمد إلى النصوص التي يخالفها ويردها والعياذ بالله تعالى نعم اسمحوا لي لحظة السلام يا علي السلام علي السلام علي السلام علي السلام علي خالد بن ابي داود رحمه الله تعالى وليس بمولود وليس بوالد فيه رد على النصارى وعلى اليهود الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى وليس له شبه تعالى المسبح ذكر التسبيح لان التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل وهذا مناسب في هذا المقام لان المقام مقام تنزيه لله عز وجل عن الولد وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن مماثله خلقه سبحانه بحمده ونسب الوالد والولد لانه ما من مخلوق الا ان يكون والد اما ان يكون والدا واما ان يكون مولودا فنسب اخص صفات المخلوقين وذكر ان الله عز وجل لا يماثله شيء سبحانه بحمده نعم قال رحمه الله تعالى <تصفيق> وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح قوله وقد ينكر قد هنا دخلت على الفعل المضارع وهي تفيد التحقيق وليس الشك ولذلك فإن الجهمية ينكرون ذلك الجهمية ينكرون الشك ينكرون الرؤية فقول ابن أبي داوت هنا وقد ينكر الجهمي هذا ليس على سبيل الشك وإنما هو على سبيل الجزم والتحقيق وهل لهذا نظائره في الكتاب والسنة نعم قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل أم إلينا قد يعلموا هل هذا على سبيل الشك؟ انما هو على سبيل اليقين والجزم والتحقيق يبقى اذا قد تدخل قد على الفعل الماضي وتفيد اليقين والتحقيق كقوله قد قامت الصلاه وقد تدخل على الفعل المضارع وتفيد اليقين والجزم كهذه الايه قد يعلم الله المعوقين منكم فقوله قد هنا ليست على سبيل الشك وانما هي على سبيل التحقيق والجزم اليقي وايضا من ذلك وقد ياتي الاستثناء ايضا ليس للشك قد ياتي قولك ان شاء الله ليس على سبيل الشك وانما قد يكون على سبيل التبرك بسم الله عز وجل كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري لما قالت له امنا عائشه رضي الله عنها يا رسول الله ارايت ان انا زرت القبور ماذا اقول قال قولي السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم لنا سلف ونحن لكم خلف نسال الله انكم عافيه يرحم, يرحم الله المستقرينكم والمساخرين اي وان ان ان شاء الله بكم لاحقون من الحديث فقوله ان شاء الله هل هذا على سبيل الشك لا وايضا قولك للمريض لا باس طهور ان شاء الله ولذلك فالجزم في الدعاء مطلوب لا يقال ان احدكم اللهم اغفر لي ان شئت وليجزم المساله فان الله لا مكره له من التعدي في الدعاء ان تقول اللهم اغفر لي ان شئت هذا غلط ولكن اجزم المساله فان الله عز وجل لا مكره له سبحانه وبالحمد فلازم الانسان اذا سال ربه جل وعلا يجزم المساله فقول ابن ابي داوود رحمه الله وقد ينكر الجهمي قد هنا للتحقيق وليست للشك وقد ينكر الجهمي نسبه الى الجهم الصفوان ودائما اهل البدع لا ينتسبون للسنه وانما ينتسبون الى شيوخهم وقاداتهم وزعماءهم الجهميه واما الى فعل فاسد فعلوه في الاسلام كالرافضه او الخوارج او المرجئه او المعتزله اما ان ينتسبوا الى بدعتهم واما ان ينتسبوا الى الى شيخهم اما اهل السنه فليس لهم اسم ولا رسم الا الاسلام وليس لهم صفه ولا منهج وسبيل الا سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد ينكر الجهمي هذا هذا اشاره الى ماذا الى ما تقدم وهو رؤيه المؤمنين ربهم في الجنه وعندنا يعني نحن اهل السنه بمصداق ما قلنا حديث مصرح فالحديث قد يكون صحيحا ولكنه لا يكون صريحا في المساله بيد ان احاديث الرؤيه مع انها متواتره ورواها أكثر من ثلاثين صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فهي صريحة الدلالة ومع كل هذا أحاديث متواترة رواها أكثر من ثلاثين صحابيا وهي صريحة في دلالتها لا غمض فيها ومع ذلك أنكرها المفتدع كالجهمية والمعتزلة ولذلك يا أخي لا تستغرب لا تتعجب حينما ترد النصوص بأهواء الرجال فان الهوى اذا دخل في القلب افسده بل صار الهه متربعا على قلب صاحبه قال الله جل وعلا افرائيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون القلب يغلف ويغشى والبصر يعمى فلا يبصر والسمع لا يسمع الحق والعياذ بالله فمثل هذا لا تضيع وقتك معه لان وقتك اثمن بكثير من ان تضيع لحظه منه مع مثل هذا الشخص انما تقبل وتنصح وتجتهد في هدايه من جاء مغبنا مريدا للحق مهما كان قوله فاسدا ولكنه اذا كان مريدا للحق سيتضح له الحق وسيقبل الحق ان شاء الله مع الصدق والاخلاص وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح قوله حديث اسم جنس والا فالاحاديث في هذه المساله متواتره وليست حديثا واحدا وكما اسلفت انه رواها كما ذكر ابن القيم رحمه الله في حادي الارواح الى بلاد الافراح أن حديث الرؤية متواترة وقد رواها أكثر من ثلاثين صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك الحمد لله في الباب الخامس والستين قال رحمه الله هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وعلاها خطرا وأقرها عينا لأهل السنة والجماعة وشدها على اهل البدعه والضلال وهي الغائله شمر عليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق اليها المتسابقون ولمثل فليعمل العاملون الى اخر ما قال رحمه الله يبقى اذا قوله وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح ليس المقصود ان الاحاديث في الرؤيا حديث واحد ولكن كما اسلفت لك انها متواتره قال رحمه الله تعالى رواه جرير وهو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل جميل الهيئه رضي الله عنه وهذا حديث من جمله احاديث والا فقد روى ذلك كما سبق اكثر من 30 صحابي رواه جرير عن مقال محمد ما فائده قوله عن مقال محمد ان الحديث مرفوع ان الحديث مرفوع وليس موقوفا على على جرير بن عبد الله البجلي حتى ولو كان في امور الغيب وكان موقوفا فان اهل العلم يقولون ان الموقوف في الامور الغيبيه له حكم الرفع اذا قال صحابي امرا غيبيا وصح السند اليه ولم يكن ياخذ من اقوال بني اسرائيل فان قوله له حكم الرفع لان الامور الغيبيه لا تقال من قبل الراي ولا بد فيها من الرجوع الى النص المعصوم من كتاب الله عز وجل او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح نعم لان امور الغيب لا تقال من قبل الراي لا بد فيها من نص معصوم وهو الكتاب والسنه فقل مثل ما قد قال في ذاكه تنجح يعني قل في هذه المساله وغيرها من المسائل مثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنجح والنجاح في هديه وسنته وسبيله صلى الله عليه وسلم لماذا لانه لا ينطق عن الهوى كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولما جاءه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وقال يا رسول الله انك تغضب اكتب كل ما تقول غضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما الا حق فكل ما يتعلق بامور الدين والشريعه هو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله تبارك وتعالى اما امور الدنيا فلا مانع من مخالفه قوله عليه الصلاه والسلام فيها كما عند البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اصحابي يوما لو تركتموه يعني تذكير النخل فتركوه فلم ينتج فاشتكو اليه صلى الله عليه وسلم فقال انتم اعلم باموري وبامور دنياكم فامور الدنيا لا يلزم فيها المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم اما امور الشريعه وامور الاخره اقواله وافعاله وتقريراته عليه الصلاه والسلام هي سنته فاذا حصل شيء في زمان الوحي وزمان حياه عليه الصلاه والسلام ولو لم يطلع عليه فان هذا ايضا تقرير منه صلى الله عليه وسلم لانه لو كان خطا لاعلمه الله عز وجل اياه देख لما ادنى عبد الله بن ام مكتوم في ان يصلي في بيته وانصرف عبد الله نزل الوحي فدعاه النبي عليه الصلاه والسلام وقال اتسمع النداء قال نعم قال فاجب والمقصود باستماع النداء هنا النداء ها بالميكروفون ولا بالصوت المجرد بالصوت المجرد لانه هو زمان التشريح لو قلت واحد الان كل ما تسمع الاداء ممكن الاداء تسمعه لو في مكان خالي على مسافه 10 كيلو عشان يترك مزرعته ويجي 10 كيلو للمسجد اتيا و10 قاف 20 كيلو وبعد يشتغل هجيب لك نفرين 3 بس توديهم الجامع وتوديهم تمام فهذا بالصوت المجرد يعني حيث لا, لا يوجد اجهزه حديثه وهذا يدل على سماحه الشريعه وايسر الدين والله الحمد يبقى اذا سلوك سبيله سنن هو طريق النجاح وطريق النجا باذن الله تعالى نعم قال رحمه الله وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلت يديه في فرائض الفتح نعم قال الامام ابن ابي داود رحمه الله تعالى في البيت العاشر من حياته وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع قد سبق انها للتحقيق ومن ذلك قول الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهل سمع الله قولة قولها ولا لا سمع وقد ينكر الجامي أيضا يمينه صفة اليمين لله عز وجل أو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية الخبرية لله تبارك وتعالى وقد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء سلف الأمة فآل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل يدي قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود وقالت وقالت قال عز وجل اه وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء يبقى اذا هذا في اثبات اليدين لله عز وجل وايضا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ صحاء الليل والنهار ارايتم ماذا انفق ربكم منذ ان خلق السماوات والارض وقال صلى الله عليه وسلم خلق الله الجنه بيده وخلق ادم بيده وخط التوراه لموسى بيده فهذه الاشياء لها خصوصيه التوراه خط التوراه وخلق ادم وغراس الجنه وقال الله عز وجل عن ادم في معرض الامتنان عليه وفي ذكر السخط لابليس ما منعك انتس ايضا لما خلقت بيدي والجههميه عطلوا ال... عطلوا اليد عن الله عز وجل والمعتزله والاشاعره قالوا المراد باليد هي النعمه والقدره والقوه وهذا باطل لان الله عز وجل قال عن نعمه وما بكم من نعمه فمن الله ونعم الله علينا كثيره تترى وقال سبحانه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها يعني لا تستطيعون عدها فلو قيل لما خلقت بيدي يعني بنعمتي حصره النعمه في نعمتي وهذا باطل والعياذ بالله فنعام الله لا تعد ولا تحصى فالاشاعره قالوا المراد بالنعم باليد النعمه والقدره وهذا باطل ومن دلل اثبات اليدين القبض والارض جميعا قبضته يوم القيامه والطي والسماوات مطويات بيمين واثبات الاصابع اثبات لليد يصيح مسلم قال عليه السلام القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يخلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد وايضا اثبات الانامل واثبات الكف كما في البخاري ما من احد يصدق صدقه الا ويربيها الله عز وجل له كما يربي احدكم فلوه اثبات الكف والانامل والاصابع والقبض والبسط والطي كلها من ادله اثبات اليدين وفيها الرد على اهل الاهواء والبدع من الاشاعره والجهميه والمعتزله وهل كلتا يديه جل على يمين ام فيهما يمين والشمال هذا من مواقع فيه الخلاف بين اهل السنه وجمهورهم واكثرهم على ان كلتا يديه يمين لقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين وكلتا يدي ربي يمين ولكن اشكل روايه جاءت في صحيح مسلم من طريق عمر بن حمزه وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والاراضينا بشماله فهذه فيها اثبات الشمال لله عز وجل فقال بعض العلماء وهذا اكثرهم وهؤلاء اكثرهم ان هذه الروايه روايه شاذة لانها في احد الصحيحين عند مسلم فرد بها وروايه الصحيحين باليد الاخرى فقالوا رواية بشماله رواية شاذة وهذا منحن ومسلك سلكه بعض أهل العلم والأظهر والله أعلم هو اختيار شيخنا هو اختيار الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب من كتاب التوحيد له هو قول جماعة من أهل العلم أن هناك يمين لله عز وجل وشماله والقول بالجمع بين الروايات افضل من القول بالشدود القول بالجمع افضل من القول بالشدود لان لو قلنا ان روايه بشماله شاذة فهذا اضطراح لهذه الرواية وعدم او عدم العمل بها واما لو اردنا ان نجمع بين الروايتين فايهما اولى القول بالشذوذ ام القول بالجمع لماذا الجمع افضل اه لان القول بالجمع عمل بجميع النصوص وهذا واجب مع النص واما القول بالشذوذ فانه عمل ببعضها واطراح للاخر فطالما ان هناك ثمة طريق للجمع بين النصوص فهذا متعين على اهل العلم وهذا يمكن الوقوع ولذلك في هذه المساله قال شيخنا كلتا يديه يمين من المن والعطاء فالشمال تساوي اليمين في المن والعطاء واما من حيث الجهة ففيه ما يمين ووشمال يبقى من حيث المن والعطاء كلتا يديه يمين ومن حيث الجهة يمين ووشمال وحينئذ لا اشكال ولا خلاف بين الروايتين وطالما ان هناك جمع غير متكلف ف هذا أمر متعيد عملا بجميع النصوص وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء أما أصل المسألة إثبات اليدين هو خلاف بين أهل السنة بعضهم البعض أم بين أهل السنة وأهل البدعة بين أهل السنة ولذلك لا يصح سحب هذا الخلاف على مسألة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى لا لا هذا خلاف بين الجاميه والمعتزله والاشاعره وفي جهه وبين اهل السنه في جهه اخرى قوله وكلت يديه بالفواضل مع ان الاجماع منعقد على انه لا نقص في احداهما لا اليمين ولا الشمال هذا لا اشكال فيه انه لا نقص في احداهما حتى على القول بان لله عز وجل يمين وشمال ليس معنى ذلك ان الشمال فيها عجز ونقص حاشا وكل سبحانه وتعالى وبحمده والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ومنزه عن كل نقص وعيب جل وعلا وكيلت يا ربي الفواضل جمع فاضله وهو العطاء وهي العطاء والنعم تنفح وفي نسخه تنضح تنفح يعني تعطي الخلق وتمدهم وتنفح يعني مستمره في العطاء وكلاهما صحيح فعطاء الله عز وجل ممدود ومستمر وهو لا ينقطع قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي قال الله تعالى كما عند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه يا عبادي لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني كلا منهم مسألته ما نقصها فاعطيت كل منهم مسألته ما نقص هذا من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر وقال صلى الله عليه وسلم سحا الليل والنهار رائيتم ماذا انفق ربكم منذ ان خلق السماوات والارض فهذا له على عظيم عطاء الله جل وعلا والله عز وجل هو الكريم وهو المنان ولذلك لعن اليهود بقولهم ان الله فقير ونحن اغنياء وقولهم ان الله لما خلق السماوات والارض تعب في استراحه يوم السبت لعنهم الله لعنا كبيرا وقولهم يد الله مغلوله فقال الله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بصوتان ينفق كيف يشاء والعجيب ان قول اليهود من جهه الفساد اقل من قول الجهميه فاليهود اثبتوا لله عز وجل يدا ولكن فيها نقص وهو الغل وام الجهميه فلم يثبتوا يدا اصلا لا مغلوله ولا غير مغلوله لذلك قال لاما كان الامام احمد رحمه الله وغيره نستطيع ان نحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهنية ولا نحكي قول الجهنية نعم نعم طال رحمه الله لحظة كان فيه احد عزيز تشكي كان فيه واحد رافع يديه فيك لحظة. أنت نعم ايش كان هذا حتى عند اللغويين واهل الادب وال بديع فقد يطلق اللفظ مثننا ومفردا وجمعا ولا يعني ذلك انه ليس مثنى لا وانما هذه اساليب العظمه واساليب الافراد لا ينفي التثنيه وهذا معروف عند اهل اللغه لا اشكال فيه ابدا نعم, نعم. قال الجامعه لا شيء نعم قلت شيخ لسه دليل الكفيه ما رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تصدق احدكم بالصدقه فاول ما تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي احدكم في روعه نعم الله رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليله الى كيف جل الوافي المتمدح الى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج ابواب السماء وتفتح يقول الا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنه نعم لما ذكر رحمه الله تعالى شيئا من صفات الذات وهي اليد شرع في بيان شيئا في بيان شيء من صفات الافعال وها هو ابن ابي داود الامام رحمه الله يراوح بين تارة بين احاديث بين صفات الذات واخرى بين صفات الافعال فقال رحمه الله تعالى وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدد المتمدح وقل يعني يا ايها السني المتمسك بالكتاب والسنه ولا تتردد لأنه لا يصح في عقيدتك أن تتردد فيها أو تشك فيها بل لا بد من الجزم واليقين وقل ينزل الجبار الجبار هو الله جل وعلا في كل ليلة ومعنى الجبار قيل هو الذي يجبر عباده المنكسرين وقيل وقيل تجري احكام القدريه بلا راد لها وكل ينزل الجبار هذا النزول في كل ليلته وجاءت النصوص في الصحيحين ان هذا النزول في ثلث الليل الاخر ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا ومن اروع ما كتب في هذه الصفه كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي اسماه شرح حديث النزول ومطبوع ضمن مجموعه الفتاوى ومطبوع طابعه انيقه طابعه انيقه وحده وقد اتى رحمه الله على شبهات القوم وردها كلها رحمه الله عليه شيخ الاسلام تيميه وكل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف كيف ينزل لا ندري الله اعلم جلل الواحد اي عظما تعاظم سبحان الواحد المتمدح يعني يمدحه خلقه ويمدح نفسه نعم المتمدح لا المتمدح الافضل المتمدح يعني يمدحه خلقه جل وعلا واحاديث النزول متواتره النزول دليله السنة المتواترة وإجماع علماء سلف الأم وعلى الرغم أن الأحاديث المتواترة عدها بعض العلماء أربعة عشر حديثا ومنها أحاديث النزول إلا أن المبتدعة رد ذلك والعياذ بالله رد أحاديث النزول والعياذ بالله تعالى وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله وقالوا إن النزول ينفي العلوك فخالف عليهم اهل السنه الدليل فقالوا بل ان النزول من من ادله العلوم لان النزول يكون من اسفل ولا من اعلى من اعلى وهذا من القوه في الحجه ان ترد الدليل على الخصم فالنزول لا ينافي العلو وانما هو من ادله وانما هو من ادله العلوم والمبتدع قالوا ينزل ربنا الى سماء الدنيا في ثلث الليل الاخر يعني ينزل امره وقال بعضهم ينزل الملك يعني جبريل عليه السلام وهذا باطل ايضا ويرده اخر الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل من مستغفر فارثره له هل من سائل فاعطيه هل من مسترزق فارزقه وهل للملك ان يقول ذلك ليس له ذلك لانه مربوط لله عز وجل ليس رازقا ولا غافرا ولا معطيا كعطاء الله تبارك وتعالى يبقى اذا قول المعتزله ينزل امره او ينزل ملك من ملائكته هذا باطل هذا باطل جدا يرد اخر النص يقول هل من مستغفر فاغفر له هل من سائر فأعطيه هل من مسترزق فأرزقه إبقى إذن أما عن كيفية النزول لا ندري الله أعلم وهل يخلو منه العرش تنازع نذكر شيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله في ذلك ثلاثة أخوات الخلو وعدم الخلو والتوقف في ذلك لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو العرش القول الثالث التوقف في ذلك حيث انه ليس عندنا في ذلك حجه من كتاب الله او من سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا النزول ايضا الى سماء الدنيا يقع عشيه عرفه وصحت بذلك الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد وغيره باسناد صحيح انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق واشهد لكم اني قد غفرت لهم فهذا النزول الى سماء الدنيا في عشيه يوم عرفه وهل يدخل في ذلك او هل هذا النزول يقع في ليله النصف من شعبان كلها جاءت في ذلك نصوص والصواب انها لا تفتقد لذات الحسن ولا الصحيح فليله النصف من شعبان كسائر الليالي ينزل ربنا جل وعلا الى سماء الدنيا في ثلث الليل الاخر ومن قال ان النزول يكون في سائر الليله وكل الليله فكلامه ليس بالصحيح والاحاديث لا تصح في تخصيص ليله النصف من شعبان في هذه المساله يعني مساله النزول ولذلك يقتصر على ما صح به الخبر عن النبي عليه السلام والامام الدارقطني رحمه الله له مصنفه في ذلك مجلده في احاديث النزول في احاديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن بطوطه الرحاله المعروف كذب على ابي العباس شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى لما قال عنه انه لما قال ابن بطوطه في رحلته المشؤومه المليئه بالشركيات على الرغم انها مقرره على الطلاب في بعض البلاد الاسلاميه في الشام وغيرها والعياذ بالله ويملئه بالشرك والضلال واغلب كتب الرحلات فيها مثل ذلك لانها تهتم بتنميق وتزيين العباره ووصف الاماكن ويعني الطبيعه والبيوت والاشجار والانهار والبحار وما شابه ذلك ولا يهتمون بجانب المعتقد من هذه الرحلات التي فيها الشرك رحله ابن بطوطه الرحال المشهور قد كذب على شيخ الإسلام لما قال ذهبت الشام فرأيت رجلاً كبير العقلي غزير العلمي قدير العقلي يقصد من؟ يقصد ابن تيمية ينزي من على الكرسي أو على المنبر يقول ينزي ربنا كنزولي هذا فهذا كذب على شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام ساعتئذ كان أين يوجد؟ كان مسجوناً في سجن القلعة في دمشق فلم يره بالبطوطة أصلا فرضا أن يراه يفعل الأهل وهذا يدلك على أن أهل البدع وأهل الشر لا يتركون أهل السنة ويرمونهم بأشياءهم منها براء براءة الدم براءة من داب نيحول ولذلك قال البني رحمه الله لا تجد مفتدعا إلا كذاب أهل البدع دائما يكذبون ويروجون بدعهم وضلالهم في سوق الكذب يا ترى اللي يكذب فغالبا هذا يكون من اهل الهوى والبغي ان اهل السنه معادن الصدق واوعيه الصدق ولماذا يكذب السني لماذا يكذب ومع السنه ومع الخير ومع القران لماذا يكذب الانسان والكذب يدل على الجبن والخور وعدم الشجاعه وعدم القوه كذاب هذا جبان خوار ضعيف ضعيف النفس إذا دا تيره دائما متحيرا إذا جلس في المجلس وأراد أن يعيز الكلام الذي قاله في المجلس قبل إذا عنده نوع من الاضطراب والحيرة لأنه لا يدني ماذا قال في المجلس ساخر ربما يخطئ ربما يثلت ما أنكره أو ينكر ما, ما أثبته أما الصادق فلا يهمه شيء لأنه ما عنده يقوله وما أيقنه يتكلم به ولذلك سبحان الله كان هذا الخلق غير موجود حتى عند الكفاء خلق الكذب حتى عند الكفاء في حديث هرقل في الصحيح بخاري أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال فهممت أن أكذب مرة يوم أن كان كافرا أبو زريان قال فخشيت أن تأخذها علي العرب يقول فلان كذب كذبه والآن الله المستعان كما قال حذيف رضي الله عنه في الصحيح إن الأمانة في خلقت في جذر قلوب الرجال إلى أن قال رضي الله عنه حتى يقال في بني فلان رجل أمين في قبيلة كذا رجل أمين عيل كملة لريد فيها رجل أمين لا في الموعيد ولا في الله ولا في الأموال ولا في البيع والشراء والغش والخداع والآن لا نقول في بني فلان ربما نزل في قرية كاملة رجل الآن ربما نزل في مركز كامل رجل الآن حتى يقولون فلان ما شاء الله البقال الفلاني ما شاء الله في طنطة الصناع الفلاني ما شاء الله في المحلة ما شاء الله كان الاصل هو الخيانه والغش والغدر وعدم الصدق في الكلام والعياده لذلك احذروا ايها الاخ لان بعض الناس اليوم يقول نكذب لمصلحه الدعوه والفوا في ذلك رسائل وتيبات صغيره واعتمدوا على حديث حبثا اهلي حبثان الساحل والنبي صلى الله عليه وسلم من اسباب نجاحه بعد توفيق الله له انه كان يلقب قبل البعث بماذا بالصادق الامين فكيف تكذب يا أخي لمصحة الدعوة أي دعوة ستقوم على الكذب في الصحيف عليه المسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور كيف يقول الكذب دعوة وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذب حتى في المزاح لا يصح الكذب تقول عائش رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قالت حق نعم يبا إيجا نزول الله عز وجل للسماء الدنيا متواتل في السنة وأجمع عليه علماء سلفا نعم عسن. نسيت الثاني نسيت الثاني صاحبنا اسمه بشكل جيد النقاش احسن فالتنديد الاصغر هو التنديد في الالفاظ كقول الرجل ما شاء الله وشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه ان يقول ما شاء الله وشاء قال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي روايه قل ما شاء الله ثم شاء فهذا التنديد في الالفاظ هذا شرك اصغر وليس شركا اكبر قول ما شاء الله هو شئت هذا شرك اصغر وليس شركا اكبر فهذا تنديد نسميه علماء التنديد الاصغر وهو الشرك في الالفاظ لا يخرج من لقول الرجل لولا البط لدخل السارق ولولا الكليبه لدخل السارق هذا ايضا من التنديد باصغر من التنديد اصلا واما التنديد الاكبر فهو اتخاذ شريك مع الله عز وجل في اي نوع من العباده سواء كانت اعمال قلوب او اعمال جوارح بحيث يساوي بين بين الله عز وجل وبين الند او يفضل الند عن الله عز وجل حبا او خوفا او رجانا او غيره نعم ده في نفس طريقه البحث يعني السؤال الاول قال حق خصت بان الذي خلق دياني الجنه راضي الجنه وادم عليه السلام و... طب قوله وجبرت على اولين يروا أنه... اولين يروا ربنا عن حضره سيدنا انا عاملهم دياني طب انا عندي في دياني حاجه سؤال السؤال الاكبر هل الشركه الاكبر اعظم يعني قتل الناس هذه كبير فانا كل الشركه الاكبر في حاله الجلب اقعب من قتل الناس ثالث يقوم فاهدافكم دائما هناك شركه اكبر بشكل اكثر كما نفس الشيء يعني طبيعته هل شركه اصغر كان حاله قدام اللي كان لميرو بيه تعظيم الحاج بين ان هو اراد انه يعطي بالنبي تعظيم لا يشك شكل اكبر بحيث حاله بين شركه اكبر وكذلك ما شاء الله هو شركه كان اصغر فحال الشركه الاصغر هو اقل من الكبائت عقلي النفسي يعني فكر النفس هذه قلنا بان هو لا يغنى من قدر نفسه او قدر غيره لا يغنى فهذا يكون الشرك الاصغر اعلى من قتل النفس نعم هذا قول الصحابه صحه الاسناد لابن مسعود رضي الله عنه انه قال لان احلف بالله كاذبا خير من ان احلف بغيره ولو صادق واليمين الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم وهو تحت المشيئه بالاجماع صاحب اليمين الغموس اما الشرك الاصغر فان صاحبه على قول اهل العلم اما تحت الموازنه واما تحت المشيئه وهذا قول جمهورهم انه تحت المشيئه ولكن اختيار ابي العباس ابن تيميه رحمه الله وامه الدعوه انه تحت الموازنه لعموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويشرك فعل مضارع يدل على العموم لم يفرق بين الاصغر والاكبر ولكن الاكبر يخلد صاحبه في النار والاصغر يوازن فيه بين سيئات الشخص وحسنات الشخص واما قوله اول ان ان جعلنا مما خلقت ايدينا انعاما فالجعل بمعنى نعم مما عملت ايدينا انعاما فليس فابتداء الخلق من الله عز وجل وليس ان مباشره الخلق كانت بيد الله تبارك تعالى. لان العلماء نصوا على ان هذه الثلاث غراس الجنه وخلق ادم و وخط التوراه هذه التي خصت بيد الله سبحانه وتعالى واما سائر الخلق الانعام وغير الانعام فانما خلقت بي بكل خلقت بكل نعم بعض قال ان خلقت ايدينا يعني خلقنا لازم نعم على ايدينا يعني بيدنا سواء يعني ان هم المادة واحده نعم حضرتك انا ما كنتش هذا السؤال انا كنت اقول ان الشرك الاكبر هو الا وهو الشرك الجلي او ما شابه هو احلى من اكل والدي او قتل نفسي يعني نعم يعني... الشرك الاكبر كما اسلفته اكبر من اي كبيره دون الشرك الاكبر الشرك الاصغر هذا خطير جدا والعياذ بالله نعم <تصفيق> انت رحت Thank you.